سافرت إلى البرو لتهريب الكوكايين. دعال معي لم أكن أعرف أنت مع من تعمل أن هذا القرار سيغير حياتي إلى الأبد لا قيل لي إنه أكثر السجون قسوة في أمريكا الشمالية لقد كان الجحيم بعينه ثم وقعت في الحب. فوضعت خطة للهرب. في العام 1979 ذهبت إلى البرو في مغامرة. كنت في الرابعة والعشرين من العمر. كنت مجازاً بعلم النفس والرياضيات لكنني كنت دائماً أحب خوض المغامرات المثيرة وكنت أرغب دائماً في استكشاف منطقة ماتشو بيتشو ورؤية أحجارها المذهلة هذا الحلم أصبح حقيقة كنت فتيا وحرا وأردت أن أعيش حياتي إلى أقصى الحدود وصلت إلى ليما والتقيت شخصا في الشارع هل تستمتع بزيارتك؟ أجل إنني في غاية السعادة تفضل اجلس. كنت قد سمعت عن الكوكايين لكنني لم أكن قد تناولت تلك المادة تحدثنا بدأ شابا لطيفا مثقفا وكان يتكلم الإنجليزية فسألته عن الكوكايين من أين أستطيع الحصول على بعض الكوكايين؟ قال إنه يستطيع مساعدتي في الحصول عليها لم نكن نفكر في الكوكايين أنذاك كمادة سيئة لم نكن ندرك أنها آفة اجلس اشتريت جراما واحدا من الكوكايين بخمس دولارات وتناولت الجرعة الأولى في حياتي كنت قد جربت أنواع أخرى من المخدرات لكن الكوكايين شيء آخر شعرت بلذة كبيرة في دماغي استمتعت كثيرا بها كنت في غاية السعادة ظننت أن الحياة جميلة لكنها تصبح أجمل مع الكوكايين عدت إلى كاليفورنيا خضعت لدورة في الإسعافات الطبية ووجدت وظيفة في قسم طوارئ إحدى المستشفيات لكنني عدت شخصا آخر بدأت أشتري بعض جرامات من الكوكايين وأنا متوجه إلى عملي كنت أدخل الحمام وأتناول جرعة كنت أستمتع أكثر فأكثر في كل مرة في مرحلة ما لم أعد قادرا على شراء الكوكايين فقد أنفقت الكثير من المال على هذه المادة الباهظة الثمن في الولايات المتحدة رحت أفكر في نفسي وأقول يجب أن أعود إلى أمريكا الجنوبية وأحصل على بعض الكوكايين كنت خلال عملي أضع الجبس للمصابين بكسور في الأطراف وبينما كنت أفعل ذلك ذات يوم فكرت وقلت في نفسي لماذا لا أضع بعض الكوكايين داخل الجبس؟ موظفو الجمارك لا يفتشون المصابين بكسور قلت في نفسي أجل سأنجح بالتأكيد اقتضت خطتي بأن أتظاهر بأنني مصاب بكسر في كتفي على إثر حادث تعرضت له خلال ممارسة تسلق الجبال وبأن أخبئ الكوكايين داخل الجبس تحت كتفي قمت أيضا بتزوير صورة بأشعة إكس. كما تمكنت أيضا من تزوير تقارير وإصابات من الأطباء تثبت أنني دفعت لهم مالا لكي أقدم هذه المستندات لرجال الجمارك في حال طلب مني ذلك. اعتقدت أن أحدا لم يقوم بعمل كهذا من قبل. قيل لي إن علي أن أكون هادئا عند مروري لدى الجمارك. ربما يجب أن أخذ قرص مهدئ اعتقدت أنني أكثر ذكاء منهم، وأنهم لن يكتشفوا أمري ولن يمسكوا بي. عندما أسترجع الأحداث الماضية أجد أنها كانت خطة معقدة وهمية. ولكن تحت تأثير الكوكايين، كل شيء بدا حينذاك سهلا وناجحا وممتعا. سافرت أول مرة إلى ليما لزيارة المدينة أما في هذه المرة فهدف الرحلة هو تهريب الكوكايين. مرحبا ريني وجدت فندقاً رخيصاً في وسط المدينة واتصلت من بعدها بريني كان معه كوكايين. تناولنا جرعة وشعرت بذلك الإحساس الممتع الذي تعطيه هذه المادة ماذا لديك هنا؟ عرضت عليه خطتي قال لي دوايت إنها فكرة ذكية فكرة لم ترد في ذهن أحد من قبل وضعنا الكوكايين هنا وكان روني يراقبني وأنا أضع الجبس حول كتفي قمنا بلف الجبس ووضعنا الكوكايين بداخله وضعت ركيزة على ساقي وحملت عكازتين للمشي. فقال لي هذه فكرة ذكية كنت أثق بذلك الرجل وكنت متأكداً من أن الخطط ستنجح أخيراً وصل الباص إلى الحدود بين البرو والإكوادور هذه كانت المرحلة الأولى بعدها يجب أن أنتقل من الإكوادور إلى ميكسيكو ومنها أعبر الحدود إلى الولايات المتحدة وأخيرا وصل الباص إلى الحدود بين الإكوادور والبيرو كنت قد جئت إلى هذا المكان قبل ثلاث سنوات كانت رحلة سهلة جدا بالنسبة إلي يكفي أن يرى رجال الجمارك جواز سفرك لكي يضعوا الختم عليه ثم تعبر رأيتهم يفتشون مواطنين من البرو ومن الإكوادور كانت تفتيشا دقيقا في كل أنحاء الجسم لم يكن هذا متوقعا. هل سيفتشونني بهذه الطريقة؟ صعد موظف الجمارك إلى متن الباص وقال أخرج حقائبكم أخرج حقائبكم وكانت تجلس بقرب شابة جميلة فقالت لي أنا متأكدة من أنك تحمل كيلوغراما من الكوكايين تحت هذه ماذا؟ انتابني الذعر وكان رد فعل قويا خفت كثيرا كنت أعرف أن حالتي لا تقبل الشك والجبس ظاهر بوضوح حول كتفي اقتربت من الموظف فنظر إلي نظر إلى الجبس وقال ما بك فأجبته تعرضت لحادث في أثناء تسلق الجبال فتح حقيبتي فرأى بداخلها معدات التسلق أمسكت بالمعدات بيدي قمت بتحريكها ورحت أفسر له كنت أتسلق جبلا فسقطت شعرت بخوف شديد إذا قاموا بتفتيش جسمي فسيجدون الكوكايين داخل الجبس كل ما كنت أفكر فيه في هذه اللحظات هو معرفة ما الذي يجري لكنهم سمحوا لي بالمرور طلبت أن يساعدوني في حمل حقيبتي الكل تعامل معي بشفقة لأن وضعي كان استثنائيا عبرت أول حدود باتجاه الإكوادور ظننت أنني نجحت في ذلك ووصلت إلى مطار الإكوادور شعرت بالقلق فلم أكن أتناول الكوكايين في تلك الفترة وكان شيء ما بداخل يقول لي إن ما أقوم به خاطر جدا تناولت قرصين من الفاليوم لكي أهدأ وصرعان ما بدأ تأثيرهما فهدأت لم أكن أعرف أن قرار تناول الفاليوم سيغير حياتي إلى الأبد حطت الطائرة في مطار بنيتوخ واريز في مدينة مكسيكو. كنت تحت تأثير الفاليوم وأشعر بخذر وبفقدان للحس رأيت حقيبتي من فضلك أشرت إلى حمال كي يحمل لي الحقيبة فحملها حتى نقطة الجمارك كان كل شيء باهتاً وبطيئاً بالنسبة إلي نظر إلي موظف الجمارك وأنا تحت تأثير الفاليوم فكأن الزمن قد توقف إنني خائف ومرتعب هل يشك في؟ لا أستطيع العودة إلى الوراء ولا أستطيع التقدم لكنه أغلق الحقيبة وتركها تنفست الصعداء، وقلت في نفسي نجحت الخطة وبينما كنت أسير اقترب مني رجل عضلاته مفتولة وقال لي تعال معي ظننت أنني اجتست نقطة الجمارك ملأم دعال كان جالسا هناك يراقب المسافرين وهم يمرون فكرت في الأمر وقلت في نفسي إن هذا لم يكن مفترضا أن يحدث أخذني موظف الجمارك إلى غرفة خلفية وحقيبة معي وقال لي انزع قميصك ثم أضاف ماذا يوجد تحت الجبس أجبته لا شيء كنت أكلمه بصوت عال. كاتفي تؤلمني كانت عضلات معدتي متشنجة فلاحظ ذلك وقال لي استرخي استرخي لم أفعل فما كان منه إلا أن صفعني على وجهي عندها عرفت أن المسألة خطرة استخدم كماشة وراح يتحسس الخشخشة ثم صرخ قائلا مخدرات مخدرات ثم حضر طبيب وقطع الجبس وكان هناك كيسان من الكوكايين. كوكايين، كوكايين. لقد قبض علي. انتهى أمري. من بعدها وضعوا أصفاضا في يدي وقيدوني إلى خزانة وأنزل سروالي. ثم جاء رجل آخر وقال: لحساب من تعمل؟ لحساب من تعمل؟ أحد. ثم أخرج سلكا معدنيا. وبدأ يصدمني بالتيار الكهربائي لا أعمل لحساب أحد هيا تكلم لم أكن أتحمل الكهرباء وهي تجري في جسمي تكلم تكلم عندها قلت سأخبرك سأخبرك عندها قال لي وقع هنا ففكرت وقلت في نفسي إنني إن لم فسيعاود ساقي بالطيار الكهربائي وهكذا وقعت الأوراق وكانت كلها بالإسبانية لم أكن أعرف على ما كنت أوقع لم أدرك أنا ذاك أن محاكمتي قد انتهت قال لي الآن ستذهب إلى مكانك الجديد القصر الأسود في ليكامباري السجن المكسيكي المروع الذي يعتقد أنه أقصى سجون أمريكا الجنوبية سمعت أنه بني ليتسع لثمانمائة سجين لكن بداخله أربعة آلاف من السجناء تقول الشائعات إن مائتي جريمة قتل تقع كل سنة في سجن لكومباري فإما أن تمضي فترة حكمك بداخله وإما أن تخرج منه في صندوق خشبي أطلعني آميرو السجن على الفور بالقوانين وآميرو السجن هؤلاء هم سجناء يعملون لحساب رئيس غرفة النوم يضعون أربطة بيضاء حول ذراعهم ويقومون بالأعمال القادرة كان قد مضى على دخول السجن ثلاثة أشهر وذات يوم جاء سجين جديد أمريكي وكان يتعرض لضرب شديد لا ركضت نحوه وأبعدتهم عنه فراحوا يهاجمونني وعرفت لاحقا أنهم من الحراس استسلم استسلم نظر إلي آمر السجن وقال لي ستعاقب الآن ستعاقب وبهدف معاقبتي أرسلت إلى غرفة النوم ألف كان في تلك الغرفة أربعمائة من المجرمين الذين أطلق سراحهم ثم عادوا وارتكبوا جرائم كنت الغريب الوحيد في تلك الغرفة وكنت أشعر بالرعب تمزق بعض العضلات الشرجية لكنني كنت محظوظا بحيث لم يصب أي من أعضاء الداخلية بأي أدى وعرفت أنني لن أموت بعد أن شفيت أرسلت إلى غرفة النوم ذات التدابير الأمنية القصوى وهي الغرفة O أضربت عن الطعام وبقيت 17 يوماً من دون طعام اعتقدت أنني بذلك سأحظى ببعض الانتباه وسيتم ترحيلي إلى الولايات المتحدة لكن هذا لم يحدث بل أخذت إلى الطبيب النفسي كنت قد أضربت عن الطعام لبضعة أسابيع قلت لهم إنني لا أريد أن آكل. لا أحد يستطيع إرغامي على الطعام إذن علينا أن نبدأ بالعلاج قلت لهم ماذا تقصد بالعلاج؟ فأجابني إنه علاج الدماغ بالصدمة الكهربائية كنت قد عانيت ألم الأعصاب من قبل سأصاب بالجنون لن أتمكن من تحمل ذلك كان هناك بعض الحلوى المتعفنة فبدأت أكلها ليست شهية لكنني أكلها أخيراً انتهى الإضراب عن الطعام لقد فازوا بعد تسعة أشهر أرسلت إلى غرفة النوم ف. كنت قادراً على دفع مئة دولار في الشهر مقابل امتيازات خاصة من ضمنها زنزالة إفرادية لم أكن قد وصلت إلى المحاكمة بعد لكنه كان واضحاً أن حكماً بالساجن خمس سنوات سيصدر بحقي بدأت أتكيف مع الحياة الشاقة التي أعيشها افتح الباب وذات يوم جاء أحد لزيارتي إنه صديق ستيفن كيف حالك؟ تعرفت إلى صديقته باربرا هذه باربرا وعلى الفور تبادلنا النظرات كيف حالك يا صديقي؟ أتعرف ماذا؟ أنا بخير رحت أتحدث عن السجن أحاول أن أحافظ على قواي العقلية أنا بخير يا صديقي كانت باربرا تنظر إلي طوال الوقت لم أستطع أن أبعد نظري عنها كم تمنيت أن أكون في عالم آخر كي أبقى معها مدة أطول لكن لم يكن من المعقول أن أحلم بأشياء لن تتحقق ظننت أنني لن أراها مرة ثانية بعد بضعة أسبيع سمعت الحارس ينادي معلنا ليتقدم وليستلم رسائله وصلتني رسائل من باربرا لم تكن رسالة واحدة بل عدة رسائل بدأت أرسلها وكانت هي ترسلني مرة بعد مرة لم أعبر لها قط عن حبي لكن تبادل الرسائل استمر بيننا وقد أعربت لي عن رغبتها أن نعيش معا كما أخبرتني عن ابنتها جابرييل قالت لي في إحدى الرسائل إنها تريد زيارتي في السجن سررت بسماع ذلك وبعد بضعة أسابيع جاءت لزيارتي في زنزانتي تعانقنا وشعرت بالسعادة وبالحرية شعرت بأن هناك من يحبني ويهتم بأمري شعرت بأنني عدت حياً من جديد أحببت تلك المرأة وقررنا أن نمضي حياتنا معاً لكن علي أولاً أن أمضي خمس سنوات في السجن لم أحتمل أن أجعلها تعاني هذا الواقع المرير وفكرت في نفسي أنني قد أخسرها لأن ما تعانيه هو صعب جداً ومع استمرار الزيارات كنا نتحدث عن البدائل الأخرى التي أمامها قالت لي باربرا عليك أن تهرب من هنا أعرف عن سجن ليكومباري أن الهروب منه مستحيل <تصفيق> والسجناء يقولون إن من يقبض عليه وهو يحاول الهرب يقتل لم يتمكن أحد من الهروب منه منذ أن هرب فيا في عام 1912 بدأت باربرا تعد خطة قالت لي أظنك تستطيع الهروب متنكراً في زي امرأة؟ رحنا نحلل الخطة، كيف سأتمكن من الهروب؟ كانت باربرا قد استأجرت غرفة في منزل إحدى صديقاتها التي كانت تملك ماكنة خياطة أخذت مقاسات جسمي لكي تخيط لي ملابس وتقوم بتهريبها إلى داخل السجن أين سأخفي الملابس؟ في تلك الفترة كنت قد بدأت بتربية بعض القطة في زنزانتي أخفت الفستان والقميص وأخفيتهما تحت فراش القطط. أيها العامل كل مرة كان الحراس يدخلون فيها لتفتيش الزنزانة كنت أقول لهم مهلا أرجوكم لا تؤذوا القطط. لكن ماذا عن الأشياء الأخرى؟ كأحمر الشفاه وأدوات التبرج ذات يوم كانت ابنتها جابريال في زنزانتي وكانت رائحة العطر تفوح منها بقوة كانت تفتح قارورة العطر وتعطر نفسها وملابسها قارورة عطر؟ كان ذلك وقتاً مهماً جداً بالنسبة إلى الخطة ستهرب جابريال أدوات التبرج إلى داخل الزنزانة فحتى لو قاموا بتفتيشها تفتيشا دقيقا لن يمانع وجود أدوات تبرج في حقيبة يدها لكونها فتاة صغيرة وهذا عادي بالنسبة إليهم كان علي إخفاء أحمر شفاه مسحوق تبرج وقلم كحل وطلاء أظافر أخفيت تلك الأغراض جيدا تمكننا من إحضار الملابس وأدوات التبرج ولكن كيف سندخل الشعر المستعار؟ أحضرت باربرا وسادة وأخفت بداخلها الشعر المستعار عميقاً وسط الحشوة الإسفنجية كان يسمح للزوار بترك بعض الأغراض لدى قسم الأمانات داخل السجن فتركت الوسادة هناك بدأنا نضع اللمسات الأخيرة على الخطة أدرس أنظمة الخروج والدخول من وإلى السجن كانت باربرا تعرف أشياء عن السجن لم أكن أنا على علم بها كانت هناك أربع نقاط تفتيش النقطة الأولى للتفتيش الجسدي من بعدها ننتقل إلى النقطة الثانية هنا النقطة الثانية حيث يتقدم الزائر بطلب إذن للزيارة ويوقع الحارس على الطلب كانت تلك البطاقات بثمانية ألوان مختلفة وكانوا يغيرون الألوان عشوائيا كل يوم من بعدها أتوجه إلى نقطة التفتيش رقم ثلاثة وهناك يتم استبدال البطاقة بأخرى معدنية وهذه البطاقات المعدنية تأتي بأربعة أشكال مختلفة يقوم الحارس بتدوين رقم البطاقة المعدنية على إذن الزيارة ويحفظه في ملف خاص ثم يعيد البطاقة المعدنية إلى الزائر ثم أتوجه إلى نقطة التفتيش رقم أربعة حيث توجد بوابة مزدوجة تؤدي إلى غرف نوم السجناء هناك يتحقق الحراس من البطاقة المعدنية من جديد عند نقطة التفتيش الثالثة على باربرا أن تقدم البطاقة المعدنية للحارس الذي سيتحقق بدوره من ملفاته وأوراقه ليرى إن كانت البطاقة قد دونت من قبل ثم يعيدها لها عند نقطة التفتيش الثانية أقوم بتسليم إذن المرور للحارس ليتحقق من أنه يحمل توقيعه إذن نحن بحاجة إلى نسخ جيدة من إذن المرور بالألوان الثمانية وعلينا أيضا أن نزور توقيع الحارس من نقطة التفتيش رقم اثنين تجتاز باربرا منحدرا لتصل الى بوابة السجن الرئيسية حيث يقف حارسان مسلحان من بعدها تنتقل الى الشارع ولكي اهرب من سجن لايكم علي ان اقوم بهذه الرحلة واجتاز كل نقاط التفتيش من دون اثارة الشكوك أخذنا البطاقة المعدنية وقمنا بنسخها على ورقة مستخدمين قلم رصاص وأخذنا مقاساتها وسمكتها ونوع المعدن المصنوعة منه لم نستطع الحصول على طلب إذن لكنني ذات يوم رأيت مكانا كان قد شب فيه حريق ولم أصدق عيني رأيت كومة من طلبات الإذن منها المحترقة كليا ومنها المحترقة جزئيا ومنها السليمة كان ذلك يوم الحظ بالنسبة إلي أصبح لدينا النموذج الضروري بعد بضعة أسابيع عادت باربرا ومعها كل ما هو ضروري للخطة كل شيء جاهز كانت قد نجحت في تزوير إذن زيارة وتزوير بطاقات معدنية أحضرت معها إذن الزيارة بعد أن وضعته بين صفحات الكتب ووضعت البطاقات داخل كعب حذائها لقد قامت بعمل رائع أنت بارعة أصبح لدينا كل ما يلزم لتنفيذ الخطة لكن متى سأخرج من زنزانتي وأسير متنكرا بزي امرأة بين مئات السجناء الذين يعرفونني والذين رأوا وجهي عشرين مرة في اليوم الواحد على مدى سنة كاملة كانت تلك الخطة التي استحوذت على أكبر قدر من التفكير والتحليل بين كل ما خططت له في حياتي يكون الظرف مناسبا مرة كل 42 يوما حسنا التاريخ القادم المناسب هو يوم الأربعاء في السابع عشر من شهر ديسمبر عام 75 لكن أي وقت هو المناسب لترك غرفة النوم؟ إنه عند الواحدة وخمس وأربعين دقيقة أي عندما يطلقون الأبواق ويهرع حراس السجن ليتحققوا من الزائرين وهم يغادرون لكن قبيل الواحدة وخمس وأربعين دقيقة يكون عند البوابة اثنان من اميري السجن ومعهم حارس اذا استطعت ترك زنزانة يوم الاربعاء بين الساعة الواحدة واثنتين واربعين دقيقة والواحدة وخمس دقيقة فستكون امامي ثلاث دقائق تتخللها ثغرة في اجراءات التفتيش كان قد مضى على وجود في السجن واحد وعشرون شهراً كنا أنا وباربرا نريد أن نتزوج لقد أحببت تلك المرأة لكن وبحسب القوانين المكسيكية لا يسمح باتهام زوجة بمساعدة زوجها على الهرب من السجن وهذه نقطة لصالح باربرا التقينا بمحام داخل السجن قال إنه يقوم بتنظيم زفاف جماعي حفل الزفاف هذا سيقام في السابع عشر من ديسمبر عند الحادية عشرة قبل الظهر السابع عشر؟ كان ذلك رائعا لأنه كان موعد الهروب فكرت وقلت في نفسي إنها فرصتي سوف أتزوج وأهرب من السجن في يوم واحد الأربعة السابع عشر من ديسمبر 1975 عرفت أنها ساعة الصف بدأت بترتيب حاجبي حلقت ساقي، ثم وضعت طلاء أظافر كان حقا حفل زفاف غريب انتظرتها كانت الساعة التاسعة التاسعة والربع التاسعة والنصف وما إن قاربت الساعة العاشرة حتى جاءت قالت لي أعطني الورقة راحت توقع بيدها اسم الرجل الذي قام بملء إذن الزيارة وأضافت قائلة ها هو أعطني التصريح والقلم أخذنا من بعدها البطاقة ذات اللون الصحيح وملأتها بربرة بكامل المعلومات بما فيها توقيع الرجل أردتني البطاقة المعدنية التي كانت بحوزتها فأخذت واحدة مطابقة لها بشكل كامل أنت الآن مسعد انتظرنا نداء الحادية عشرة وكنا متوترين لم يكن بوسعنا أن نفعل شيئا سوى البكاء المتقطع كنا نعرف مخاطر ما نقوم به الحادية عشرة وعشرون الحادية عشرة وثلاثون يا إلهي لقد تأخر إذا استغرق الأمر وقتا أطول فلن يكون لدي الوقت الكافي لكي أعود إلى الزنزانة وأنتهي من الحلاقة والتبرج في الوقت المناسب افتح. أخيرا عند الحادية عشرة وثلاثين دقيقة نادونا لكنهم أبعدون عن بعضنا <تصفيق> لا سوف نتزوج دون ان نعرف السبب كنت خائفا جدا لماذا ابعضون عن بعضنا؟ لماذا؟ وصلت إلى مكان اقامة الحفل قبلها قلت في نفسي ربما عرفوا بخطتنا لقد اكتشفوا أمرنا، وكان الذعر يتملكني لكنها جاءت بعد عشر دقائق كان هناك آخرون قد قدموا لعقد قرانهم فتم ذلك وكانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة والنصف وقعنا بعض الأوراق هذه، هذه، وهذا. تبادلنا القبولات وكان الخوف سيد الموقف لكنني عرفت على الأقل أنها تحظى بحماية قانون. إلى اللقاء ثم افترقنا وبدأ العد العكسي لتنفيذ المهمة توجهت إلى زنزانتي وقلبي يخفق بسرعة أقفلت الباب جيدا وحلقت مرتين متتاليتين ثم أعدت الحلاقة مرارا وتكرارا ثم وضعت مسحوق التبرج والكحل وكل شيء نظرت إلى نفسي ووجدت أنني تغيرت كثيرا كان الوقت يمر ولم يقى أمامي سوى ثلاثين دقيقة توقف قلبي عن الخفقان قال الحارس إنه يريد رؤية القطط لكن إذا دخل ورآني فسينكشف أمري فصرخت به زوجتي تزورني الآن إنه يوم زفافي زوجتي تزورني ارحل من هنا أليس هناك احترام؟ آسف قل للآخرين ألا يقتربوا من زنزانتي سمعت أحدهم يقول عفوا ثم غادروا لبست التنورة وقطعت الوسادة وأخذت منها الشعر المستعار كانت تلك أول مرة أرى فيها تنورة ارتديتها، وكانت لدي نظارتان واسعتان لإخفاء وجهي. أذهلني مظهري الشبيه إلى حد كبير بالنساء. فكرت وقلت في نفسي يا إلهي، سوف تنجح الخطة. إنها الواحدة وأربعون دقيقة ارتديت الملابس كل شيء جاهز ومعي البطاقة المعدنية وإذن الزيارة علي أن أغادر غرفة النوم قبل الواحدة وخمس وأربعين دقيقة نظرت خارج الباب فرأيت مارو ومارو هذا هو سجين قمت بضربه منذ عدة أشهر وهو لا يزال يكرهني أغلقت الباب وقلت في نفسي لا لا لا ما الذي يفعله هذا الرجل أمام زنزانتي عرفت عندما فتحت الباب وخرجت أنني لن أعود إلى هذا المكان بعد تلك اللحظة أمام خياران لا ثالث لهما إما أن تنجح الخطة وإما أن أقتل خرجت من الباب. نظر إلي مارو مباشرة في عيني. كان يعرف ماذا يجري، لكنه لم يتفوه بكلمة. توجهت نحو السلالم. بدأت أمشي وأركز تفكير على أنني امرأة. أنا امرأة. رحت أردد ذاك القول مرارا وتكرارا في ذهني. نقطة التفتيش رقم أربعة. كان هناك اثنان من أمير السجن. أمسكت بالبطاقة المعدنية بيدي. بالكاد نظر إليها. تابعت سيري. نقطة التفتيش رقم ثلاثة هناك يتم استبدال البطاقة المعدنية بإذن الزيارة وهي الأصعب بين نقاط التفتيش في هذه اللحظة انطلقت الأبواق ومعنى هذا أن على كل الزائرين أن يغادروا فوراً علي في هذه المرحلة أن أقف وأنتظر الحشود كان الرعب يسيطر على نفسي رحت أفتش في حقيبة اليد متظاهرا أنني سيدة تبحث عن شيء ما توقعت أن يأتي آمير السجن في أي لحظة ويمسك بي ويعيدون إلى الزنزانة نظرت إلى ساعتي كانت تشير إلى الواحدة وثلاث وخمسين دقيقة بعد توقف الأبواق بدت تلك الثواني الثمان كأنها ساعات طوال عندها كان الحراس منهمكين بتبديل البطاقات المعدنية بأذونات الزيارات إنها لحظة الحقيقة إما النجاة وإما الموت كانت أمام بضع نساء وكنا يتشاجرن ويتزحمن ويحاولن التقدم لاستبدال البطاقة بإذن الزيارة استدرت نحو أحد الحراس أخرجت إذن الزيارة أمسكت به ووضعته أمام عيني الحارس كي يراه لكنه كان منشاغلاً جداً ولم ينتبه لي اجتزت نقطة التفتيش رقم ثلاثة إنني الآن في قسم من السجن لم أره من قبل حيث يحضر على السجناء التواجد فيه <تصفيق> تمرنت على تلك الخطة مئات المرات والآن أقوم بتنفيذها <تصفيق> نقطة التفتيش رقم اثنين دخلت في تلك اللحظة عالما من الأحلام كان كل شيء يمشي ببطء شديد وكأن الزمن قد توقف أخذت الإذن المزور وأريت الحارس توقيعه المزور لو عرف الحقيقة لكان قتلني أمامي خياران إما الفرار وإما الموت نظر إليه مطولا وبدلا من انتظار قراره تابعت سيري تنفست الصعداء لم يبق أمامي سوى نقطة التفتيش رقم واحد كان هناك حارسان أحدهم وجه إلي قبلة وحاول أن يلمسني من الخلف وضعت حقيبة اليد بين يده وبين الحشوة الإسفنجية أخيراً أصبحت في الشارع. كان هناك عدد من الحراس المسلحين. سرت بعيداً عن السجن. لو عرفوا بأمري لكانوا أردوني من الخلف. تابعت المشي. وجدت سيارة تاكسي. ما من طلقات نارية لا أحد يلاحقني كانت لدي الجرأة كي لا أنظر إلى الخلف كانت هناك امرأة في المقعد الخلفي إنها الملاك الذي أنقذ حياتي لم يستطع أحد أن يهرب من ليكومبري منذ العام 1912 أنا وذاك الرجل كيلان حالفه الحظ وتمكن من الهرب نجحت الخطة وهربت من السجن ما الدرس الذي تعلمته من ذلك؟ تعلمت أن حياة ذات معنى هي أثمن بكثير من الغنى السريع أستطيع الآن أن أقول صراحة إنني خلال السنوات الثلاثين التي تلت خروجي إلى الحرية لم يمر صباح دون أن أشكر فيه باربرا على الحرية والحياة لولاها لما ذقت طعمهما